ناس يوم الحج الأكبر لأن الله بري أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبت فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنك غير معجز الله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 لم ينقصوكم شيئاً ولم يظاهروا عليكم أحداً فاتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين فإذا سلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم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 وَإِنْ أَحَدٌ من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مَأْمَنًا ذلك بِأَنَّهُمْ قوم لا يعلمون كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم؟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 وأولئك هم المعتدون فإن تابوا وأقاموا الصَّلَاةَ وآتوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ في الدين ونفصل الْآيَاتِ لقوم يعلمون وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا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 ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر واقام الصلاه واتى الزكاه ولم يخش, ولم يخش الا الله فعسى اولئك ان يكونوا من المهتدين اجعلتم سقايه الحاج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 وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله, أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا, فتربصوا حتى يأتي الله بأمر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 لا اله الا هو سبحانه عما يشركون يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم ويأبى الله إلا أن يتم ويابى الله الا ان يتم نوره ولو كره الكافرون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 واعلموا ان الله مع المتقين ان النسيء نسيء زياده في الكفر يضل به, يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما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 اغزل الله سكينته عليه وأيده بجلود لم تروها وجعل وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم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 انما يستاذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الاخر وارتابت قلوبهم والرتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لاعدوا له عده ولكن كره الله بعاثهم ولكن إن كره الله بعافهم فثبطهم وقيل قعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتن ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم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 ومنهم من يقول اذني ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا يقولوا قد أخذنا أمرنا من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 ولو أمهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله الله سيؤتين الله راغبون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 يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أَحَقُّ أَن يرضوه إِن كانوا مؤمنين أَلَمْ يعلموا أنه من يحادل الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم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 كالذين من قبلكم كانوا اشد منكم قوه واكثر اموالا واولادا واكثر اموالا واولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم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 خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورقوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم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 فضله لنصدقنا ولنكونا من فلما آتاهن من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم النفاق في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلف الله ما وعده وبما كانوا يكذبون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 والله لا يهدي القوم الفاسقين فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا ان يجاهدوا وكره ان يجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله وقالوا, وقالوا لا تنفروا في الحر قلنا رجهم إنما أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبقو كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فأرجعك الله إلى قائفة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 ان الله لا يرضى عن القوم الفاسقين الاعراب اشد كفرا ونفاقا واجدر ان لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم ومن الْأَعْرَابِ من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دَائِرَةُ السوء والله سميع عليم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 ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم جنه يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون واعتم عليه حقا في التوراه والانجيل والقران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 وما كان استغفار إبراهيم لابيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له, فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم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 يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظا واعلموا أن الله مع المتقين وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا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 أولا يرون أَنَّهُمْ يفتنون في كل عام مَرَّةً أَوْ مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وَإِذَا ما أُنْزِلَتْ سُورَةٌ نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا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 فإن تولوا فقل حسبي الله لا إِلَهَ إِلَّا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم